اللهم اهدنا في من هديت وعاكنا في من عاميت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما وقنا برحمتك واصرف عنا شرما قضيت إنك تقضي ولا يبطى عليك ومن مَا عَصَيْنَا وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُمَثِّلُنَا بِهِ لَعَنَتْ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهْدَرُ بِهِ عَلَّمْنَا نَصَّاهُ فِي الدُّنْيَا رَجَعَ اللَّهُ مَنْ يَسْمَعُنَا وَمَا صَارُنَا فَقُمْ لا فرنوا بنا هل لا يخاف كمينا هل لا ولا تجعل كله عاجله وآجله ما منه وها لم نعلم ونعلم بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم صل على محمد الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم اجعلنا من سحيح الخير ومنافي في كل مكان من, من معافاتك من عقوبتي وبك منك لا نحصي سنان عليك كما أذنيت على نفسك صلي الله وسلم أبا